اللهم آمين الله يتوفى الانفس الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها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 قل اولو كانوا هنا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم, إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَمِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ نَسْتَذَوْدُهُ لَافْتَدَوْا به, بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَلَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وبدى لهم سيئات مَا كَسَبُوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا, فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة مما قال إنما أوتيته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 وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت مِنَ المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين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 له مقاليد السماوات والأرض والذين كبروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ثَُّنُ فِي خَفيِيهِ أُخْرى فَإِذَاهُم قِيامُ يَظُرُون وَشَْقَة الأرْرضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوضعَ الْ الكِتابابُ وَجأَ بَِّ بِينَ وَشّهَدَ وَقُضَ بَنَهُم بِالحَقِّ وَهُم لا يُظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون الله أكبر الله أكبر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 سيقل الذين كفروا الى جهنم مزمرى حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها خزنتها وقال لهم خزنتها الم ياتيكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم وَيُنذِرُونكم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا بَنَا وَنَاكٍ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا كَوِئِسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا حتى إذا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَوسيقَ الذيينَ التَّقَوْرَبَّهُم إلى الجََّةِ زُمَرا حتىَ إِذَا جَاءُهَا وَفُتِ حَتْ أَبوابُهَا وَقَانهُم خَزَنَتُهَا وَقَا لَهُم خَزَنَتُهَا, خزنتها سَلَهُ عَلَيكُمْ طبتم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 وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم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 وذلك هو الفوز العظيم الله اكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 ان الذين كفروا ينادون لمقه الله اكبر مما قدكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امدتنا fmtin واحييتنا fmtin فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل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 لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِمَنِ الْمُلْكُ القهار لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَهُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ إِنَّ الله سريع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 ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قضي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم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 فمن ينصرنا من بَأْسِ الله إن جاءنا قَالَ فرعون مَا أريكم إِلَّا مَا أرى وَمَا أهديكم إلا سَبِيلَ الرشاد وَقَالَ الذي آمن يا قوم إني أطاف عليكم مثل يوم الأحزاب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 وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادَةٌ الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 وقال فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وخد عن السبيل وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابَ الله أكبر الله أكبر, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله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 غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا لأهدئهم سبيل من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو, وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة, الجنة فيرسقون فيها بغير قسامة ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النجاة تدعوني لأكثر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وألا أدعوكم, أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعوني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة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 فوقاه الله سيئة ما مكروا وحاق بها لفرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها هدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدتهم آن فرعون أشد العذاب وإذ يتهاجون في النار فيقول الضعثاء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 آمين. ولقد آتينا موسى الهدى وعورفنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصفر وعد الله حق واستغفر لذنبك وتذبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم من في صدورهم الا كبر ان في صدورهم الا كبر لهم بالغه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير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 ولينما تذكرون ان الساعة لا اديه لا عيب فيها ولكن ان الناس لا يؤمنون الله الله الله اكبر الله اكبر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 وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَفَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أكثر الناس لا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 قل إني أمي قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء, من ربي لما جاء لي البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شوقا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون وََّذ يُحي وَيومكُ فَإِذاَا قَضَ أَمْر فَإِماَا يَقولُُ لَ فَإذاَا قَضَ عَمْر فَإِنماَا يَقُول لَكُم الله أَ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 ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به أتلنا فتم فيعلمون إذ الأغلال فِي أعناقهم والسلافل يسحبون فِي الحميم ثم في النار يسجرون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 فإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 الله الذي جعل لكم الأنعام لتركه منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلت تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون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 استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا قوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينات سماء الدُّنْيَا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عال وتمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام من نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في حياه الدنيا ولعذاب الاخره اذى وهم لا ينصرون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 مالك يوم الدين امين ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يدعون حتى اذا ما جاءها شيد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ شُهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَن طَغَى اللَّهُ الَّذِي أَنقَضَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ قَدْ قَضَى وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ وَلَا أَنْتُمْ وَلَا مَا تَمْنُونَ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يعلم كثيرا مما وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من القاتلين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يتعتبوا فما هم من المعتبين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 فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَذِيقَنَّهُمْ وَلَنَذِيقَنَّهُمْ أَضْرَارَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ إِنَّ لَهُمْ فِي هَٰذَا الدَّارِ الْخُلْدَ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كانوا وقال الذين كفروا ربنا ادنا اللذين اضلانا من الجن والاثات نجعلهم تحت اقدامنا نجعلهم تحت اقدامنا ليكونوا من الاسفلين الله اكبر الله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 الذين قالوا ربنا الله ثم اتقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحسنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نجلا من الغفور الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا دو حظ عظيم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 الله اكبر الله اكبر ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزل عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها يحيي الموتى انه على كل شيء قدير الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله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 تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ مَا يَقُولُونَكَ إِلَّا مَا قَضَىٰ غَيْرَ رَجُلٍ مِّن, من قَضَائِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَدُهُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلاَّ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيًّا وَعَرَبِيًّا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 وَنَحْنُ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّن يُرِيدُ اللَّهُ أَكْبَر, الله أكبر